الحج والعمره لله فان احصرتم فما استي شوامن الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغن هدي محله فمن كان منكم مريضا ان او به ادن من رافه فديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمن تيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ